Allah أحلك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك بكراك فإنما علسر يسران إنما علسر يسران فإذا فروك فنصب وإلى ربك فرابت ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَلوسَرِيصر إَِّ مَاعَلَّوسَر صر فَإلَ فَروتَ فَ صَبَ وَإِلَ رُ بِكَ فَابَ ألََّ شُرَح لَ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما علسر يسرى فإنما علسر يسرى فإذا فرغت كفر صب وإلى ربك فرابة ألم نشرح لك صدرك؟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 الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى فإنما العسر يسرى فإذا فرغت فنصب وإلى ربك فرابت ألم نشرح لك صدرك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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِن مَا النوسَر صر إَِّ مَاعَلوسَر الصر فَإلَ فَوتَ فَ صَبَ وَإِلَرُ بِكَ فَابَت لَ ن الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان العسر يسرى فاذا فرغت فانصب وارا ربك فراب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع يسرا ان مع العسر يسر ا ان مع العسر يسر ا فاذا فرغت فانصبر وان ارهبك فرب ا عَنكَ نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى فإنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب صب وإلى ربك فراء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 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَوْكَ فَانْصَبْ وَإِذَا أَرَوْنَ بِكَ فَرَّابْ أَلَمْ نَشْرَحْ لك صدرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن معلو سري صراط إن معلو سري صراط فإذا فروا تفصب وإلى ربك فرابة ألم نشرح لك صدرك؟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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك بكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا فروا تفصب وإلى ربك فرابد ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسران إنما العسر يسران فإذا فروا تفاصب وإلى ربك فراب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 الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى فإنما العسر يسرى فإذا فرغت فانصب صب وإلى ربك فرابة ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسران إنما العسر يسران فإذا فروا تفصب وإلى ربك فراب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 وإلى ربك فرابت ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يُصَرَّاً إِنَّمَا مَعَ الْعَسْرِ يُصَرَّاً فَإِذَا فَرَوْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا أَرَوْنَ بِكَ فَرَّابَتْ أَلَمْ نَشْرَحْ لك صدرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر صراط إنما العسر صراط فإذا فرغت تفصب وإلا ربك فرابة ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يُصَرَّاً إِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يُصَرَّاً فَإِذَا فَرَوْكَ فَانْصَبْ وَإِذَا أَرَوْنَ بِكَ فَرَّا بْ أَلَمْ نشرح لك صدرك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 فإِنَّ مَاعَلوسَرصر إَِّ مَاعَ النَّوسَره الصراب فَإلَ فَوتَ فَ صَبَ وَإِلَُ بِكَ فَابَت ألََّ شُرَح لَ صَدََك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى فإنما العسر يسرى فإذا فرغت فانصب صب وإلى أربك فرابة ألم نشرح لك صدرك؟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 وإلى ربك فرابت ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِلَى فَرَوْتَ فَرَضَ وَإِلَى أَرَبٍ بِكَفَرَابَةٍ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرك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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنظر طوبى ظهروك ورفعنا لك ذكرك فانما مع العسر يسر ا انما فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فصبر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا, مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرابت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 فَإِن مَالوسَرصر إَِّ مَاعَلوسَر الصر فَإذا فرَوتَ فَ صَبَ وَإِلَ رُ بِكَ فَابَ لََّ شُرَح لَ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى فإنما العسر يسرى فإذا فرّوك فنصب وإلى ربك فروى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما مع العسر صرا إنما مع العسر صرا فإذا فرط فنصب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 لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُصَرَّاً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُصَرَّاً فَإِذَا فَرَّوْكَ فَانْصَبْ وَإِذَا أَرَوْنَ بِكَ فَرَّابَتْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ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 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَوْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا أَرَبِكَ فَرَبْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرك الذي انطى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانما مع العسر يسر ا العسر يسر فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فصبر ألم نشرح لك صدرك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 الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى فإنما العسر يسرى فإذا فارك فنصب وإلى ربك فراب ألم نشرح لك صدرك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 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى فإنما العسر يسرا فإذا فرّوك فنصب وإلى ربك فروبت ألم نشرح لك صدرك؟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 وإلى ربك فرابت ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك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 أَلَمْ نَشُرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا فروا تفصب وإلى ربك فرابت ألم نشرح لك صدرك؟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 ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَاعَلوسَرُصر إَِّ مَاعَلَّوسَرِهصر فَإِلَ فَروتَ فَ صَبَ وَإِلَ رُ بِكَ فَابَ ألَم ن شُرَح الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان العسر يسرى فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإِنَّ مَاعَلوسَر يُصر إَِّ مَالَّوسَرِهُصر فَإلَ فَروتَ فَ صَبَ وَإِلَ رُ بِكَ فرَابَ لَمَّ شُرح لَ صَدَك الذي انطط ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر ا ان مع العسر فإذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك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 فض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا فرغت فانصب صب وإلى ربك فَرَّ ألم نشرح لك صدرك؟